مجزي محلو اي كف كدين لان كوين يسمع عني لكن كملوا سيدنا كل اهنا نرب داينا مع الدي نزالة بكلنا زياء الفاتحة عبايد وخانة صورة ها نزالة بكلنا لكن اي بسم الله مسأل سيرت سليد وخانة دي كاب وابسالات طم بوزحات علماء بسم الله حان تكابل فاتحة سليد سلازي جدتا خاينن قرب خنتن كف بغدا ما ي فاحنا غادي نسنا خلنا لوم عالتي قرب خنتن كف يا جدتا سمعني سمحني اذا بسم الله الرحمن الرحيم تبل قال دخان يغون نهار كجيم الله خلقها بلا غير كافات يجمر في القران كاين منذ اللحظة الاولى نزل فيها بدأ ببسم ببسم الله. ذكر عن كم جم مرتوح يخدم سخاله كل جزء بشم ربي يجمرو. كم تقدمي تقرأ عن دواردات كم تقول لك متفلت واق. اقرأ بسم ربك الذي خلق. إذا بسم ربك والرب هو اسم من اسماء الله تعالى الله شمو يعني حارقتنا ربيجم الله صل الله عليه وسلم دخانه يكون نجر ببسم الله الكهف جمر كم دلك دل قامادتي. سلازي إذا بسم الله هنا مجمر نتاي معناته بينات خيل مالتي إذا خاني الرسول صلى الله عليه وسلم كم زيت فلتو أي كره أمي إنيرو لكن كجمر قالوا يقرأ بسم ربك مني خ أن تسخ أمي دخان كا كغراء كارخيل مني تلله دبهل بو حاجة حتيتكا ها بو غير كهات كره خا ولا يهم ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بشر يكون نعلمه ولا ملائكة نعلمه لكن ببسم الله مدام تجي من الله فوق المستوى البشر كوينوس لدخنا كلنا قربك صهورة يمالتي تاب بسم الله نمنتين هنبلادين لنا ندحرين لنا تاب بسم الله نمنتين هنبلادين لنا تاب بسم الله لأنها بركة خطبيننا كم او نحقز كتبيننا الله الذي انزل لنا القرآن ويسر لنا ان نعرفه ها؟ ونتلوه السيء ربي تقرأنا وريد لنا والسيء ربي افليت نتقران القرآن والسيء هو نحقزه بنا سحيل لنا نقره وإلا بنا حان حي رسول وإلا حي لنا يود سبس لدي ماذا بزم خنيات ذيك كم تقرأ ببولو بسورة يونس قل لو شاء الله ما تلوثوا عليكم ولا أدرىكم به فقد لبث فيكم عمرا من قبله أَفَلَا تَعْقِلُونَ إن دهر ربك قريب إليكَ زُقْران قائم هابكم من نيره بل الله رسوله صلى الله عليه وسلم إن دهر ربك قريب إليكَ أي مقرأ كلكم من نيره أي تذكرنهم كن دعاءكم سهم جريه حتى يخابكم كله حنقول دعبلكم منه لذلك بسم الله لنهنجم برك كلنا لأنه جل جلاله هو الذي يسر لك كلاما وت... كلامه وتنزيلا وقراهة أسيت ربي يسرلك نزغران ذي أسيت ربي دوري دلك أسيت ربي يعني كتقرأه عدله بك فاذا ترحب كرآن كترك لنا بسم الله نبال لا إذا بسم الله تبلق كلنا قرأ في هوتنا تأتو مثالي حدث ابو الدساب ما ريت كحرس كله ببسم الله لخجنركال الله نمنتج، ها نمنتج تام ريت تاماني فاتيره الله تعالى كتحرس خلقة بسم الله تبل لأنه تفره تودا خلقة بسم الله تبل ها ن... ات ماي كورن كورنادو خال منيو اتفره مو دخانه هو هدي بلو ن الحياة ما ليشوا كم قتل جروا كعبيك فرق خوسر جبرانيو الله سلازم بوو جير كحاجة استحدث مالتين والإنسان لا قدر له على إرغام الأرض لتعطيه الثمار والدسب نزام مريت كجدران دخو في رغطبه فلسي مكاني لا قدر له على خلق الحبة لتنمو وتسبع شجرة ولا تفرون كتعبي لعل نختبص صح ثلا نغطبه حنتي كالتي يبوله والدسب بحيله ولا سلطان على إنزال الماء من السماء تي مريت مستر ثلا مستر دخبتون نزما نزام يزون حيل خور دخو المانو رب حارس له دخانه بزمخني ادي كل نجهك الجمبر كلخه بسم الله كاتجنن من تايمو بسم الله الذي سخر له الارض وسخر لا وكلها لا قدر له عليها بسم الله اقرب بي سهل دغبره لنيزا مريزيان خحصه ربي مايكاب ك كعبد كفرن، ولا حمتوك على بالناس لا دخانة والصوص لا دخل نجر بسخرلنا سهل سلا دجبرلنا بس ما خني بسم الله إلنا لا دخانة يخون أبيه كل نجر كن كلنا بسم الله النبل كور بابته حمق لنا نخقر بزنعي حاجزناي بسم الله رأي وتدعابي حرماس إنسسا ويكاني جمل نؤشك لك والعود الربعة تعمل بجمل جريح زوا خير، ولكن نزاع عن قريب التخن وين ذا تمن حنت نجرك جبره كيل نخابه هدم، ماني نازم مع... نحارب حيل عين رينايو حرماس كندمانتاي كيل تطحيز الله به وابن نفسه تجمل كندمنتاي حيل اللوا ومع ذلك والربعة تعمل كم دلائه القاعدة صغيرة بينما اتئى حيا ويكاني تمن ويدم عن قريب كساكين دائما من آسا ولكن ودي سب كنترول كالقبري كالنية مين سهل دي ربي كم تربيت بلنا عب صورة ياسن؟ ي... أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذل ياكلون ما يأكلون أي رئي أنهم تمو يتم ودي سب دلو دل إذين كل الأنسسات فاترنا لهم دلنا بإذنه فاترنايا وساطهم كأونا نوان وذللناها لهم كم أوان سهل جيرنا لهم كنترول كم تقمر الله بعدهم جيرنا يوم فمين هاراكبوه نقالي أنسقل وان ومين هياكلون نقاليهم كحريدم بالعوة ماني يزوخل لنا جارزي بحيل ريو نقامل نختحرر بحيل خيت حردان انت يا ربي نعاخك كنترول كم تقبرا كم دلاك اخت أسرا بحيل دي كوني ربي ينسخير الكادل لهم إذن عمز الدنيا زي كل نقار ربي. كل نقر سبب غيرو الو ربي إنتي بسبب كنقبرو خلنا با تقوانين لكن من تقوانين تي كسوبرو دخيل ربي حادي سلازي بسم الله كتبلك الله أنه كل نقر زحك غز نخارب الكه مثالي رأيو أبكي كمسر قبو نغطاتي ركب كم تحقين كرامتي يمزيو كم تقوانين نايزة الدنيا كرامتي مزيو ما يكمسر قبو لكن من تطو دبلو ربي حبت بطارك خلقه ناقه سلازي بتي السو خالص سلا دخنة نعو ببسم الله كحد جمبر كالخا نتناي حق بسبلنا ونتناي خاني خانى تعيشوا دحلفن حادر بسلا دخنة السو سلا الفطرة سلازي بقى ببسم الله الكا السو خم بسخ خال الكا نعو أمين كا السو خم ذهب السو خم دخل السو كم دبل فريد كا ببسم الله الكات جمبرو كم ترى بيدوالة القرآن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويهبوا لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير حدث ابو الدساب اندحرين يا حجي اندحرات تمرعيو نمنتا يدي مرعو ولا نخركب سابو ركبتا يخمات سادقبو ولا دي خمات سادقبو لكن نزي من تطو دبلو اندحر دادلي رب حدفتاري مع أنه نورمال normal سجات راح يبو زول الله دي خمسة كم زد بالو ربي لله ملك السماوات والارض يأتي كل وناني نملك النذكو نربي يخلق ما يشاء في فطر لمن يشاء, يشاء ويناسا ندري يوم ذكر سيطر راح يبو ويحب لمن يشاء الذكور ندري يوم كان ذكر سمعت يطر حبهم أو يزوجهم ذكران ويناسا نقول قاله إبرماني أو داتنا ولدني بوم ها ويجعل ما يشاء عاقيم من حد حد إبرماني مخاني ربي معانو سجارة خبالو لكن اتي سبب تراخي خلو نتسبب تفاو كبلا دخيل مانيو الله تعالى إذن خوانا يخلنا جراب زعلم كم تي نورمال كخوان دقبوه اطو كبلا دخيل ويك اه نورمال دخيل دي نورمال دخيل مانعم نورمال جيرو الماء كم تصوى دخيل مانيو الله تعالى انت ده اريئينا حجي ازي ناي نورمال لقال سجارة تراخيبو كم تصدقون له ربس لا دخاني يتديه نورمال كخامي يرم سيوه ربن دحللنا امنا اي زكريا عليه السلام كدما ما لمشا تقول زك... قرب زكيرنا يعني انا مسلاني بس مس مريم دي نورمال لقر نام نورمال زكريا عليه السلام عبيت ما سيوه ارقان ما سيوه ريسو شايبو اسمه دعيفو اسمه مع ذلك ابزكي زي عبيت زي وسبيتو مكان ديتو ولد اذا خلو اسباب زي تأكيو خلو كل عخمات صايقو لكن لازم نغير زمني الله تعالى يحيى عليه السلام نبي حاصورا وسيئا وحاصورا من السالحين ربي يبور مريم عليها السلام تدارينايا يا بتنورمال انتي خاودك بقو كنتي سگاه تلاقي بقو قلعه خمس بقو لكن بدي سگاه قلعه يبو اذا لازم نغير زي خلنا يجينا كون كله والناس دبوا منيو الله صلّى وبرس ملاه الله الحمد لله ترى حس وخايكو أنا ما نعمرية من زكريا قال دمبا ترينا مريم تعب بخلة بنت ااا أبو زكريا تحديوك خايكو تعب بخلة أبتتح محراب تسدل لنا بلد كريا خلوا فري ناي سامر رواصة أو وينتر ركب ناي وينتر رواصة أب سامر يرخ بانيره ها يا أنت هيلوا كم تبص مريم وهو قال صلوى بسره علي عمران دخلت لنا قال يا مريم وان لك هذا كم يا ختم يوسف هذه ابدئوا وان دمص لكن انت ما اللي شاصه قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ازك قبربي تربد ليه ابدئوا وان 50 كهرب الدغل رب سلاد خنا ابزغي هذه زكريا نزل ذكرزم اسرائيل انكو ابيركا المسيح خلقوا سبته مخانيا يلو أو كبدا الدعاء نعبد مزجبره ببسم الله لمسحاته اتدل لايو ولاده بوه نزح كتاب زخلو كفرسون وي أنت صارخ جبران من دخل منيو الله تعالى اذا كل شيء في هذا الكون ببسم الله يتم ببسم الله وبإذن الله ومن الله أبز كون زي أبز عالم زي كل نجر دركب ببش بشم رب يخون كل نجر ببسم الله هالكاتب جبرو كل نجر بتفقده نه رب يدخل انت حين تبدأ كل شيء بسم الله كانك ت كأنك تجعل الله بجانبك يعينك ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن علمنا أن نبدأ كل شيء بسم الله إسخاء بسم الله الكهجم مركلها كلنا قر أبزعلم درك عبدلو كلنا قر أبزت أخا منيو الله تعالى صل الله عليه وسلم كابتر رب خانى نعنا علمنا بتشموع كنجمر بسم الله لنا كن نعم الناي ربي بري بسم الله الجمروه، أب كندين جرات كورك خان مخانم ديفلتو، ها كندين هجاراتي دلوا بسم الله الجامع إن كل ربي شم صفات حياة تدلها اسم الله الأعذب كم تربلوه، ها سا بس بسم الله تقول إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله ببسم الله وإنسان مؤمن يبدأ كل عمله وفي باله الله تعالى لكن اتود سبيعة من دخانه إمنت نا يرب داي بللو إمنت نا الله دا جمر نجر ببسم الله يجمر انت ولكن دنيا زيها حدا بسم الله دليا دلينا نحنا إذا الدنيا دي أسو الساعة عامت سبعة عامت سمانية عامت مئة عامت كوفي لنا هنقدفعينا مش هنرشونا بيننا بآخرين وساعة هنقد حياة نحنا دليا دلينا أبقى نخن بسح أبزقي زي زيازي ببسم الله الكا كتجمرا لكا مالتي بسم الله الرحمن الرحيم كتبلك اللقاء بغا دايون تزاري ما نيرنا الرحمن الرحيم انتك ومخانا معنا قولك تنكفك نبل اينا حجون لكن تمثل اللهين بسم الله الرحمن الرحيم انتامي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كاقل التجزؤ نمز في الله ونحدي قروب كنتن كفاين لأن المؤمن يحمد الله على نعمه في الدنيا ثم يحمده عندما ينجيه من النار والعذاب ويدخله الجنة في الآخرة فلله الحمد في الدنيا والآخرة تودسة بس لا يكو تمام دخانكوا نرب بزاد دنيا زي الحمد لله بله ها كم اول كبتجهن نف كدحنا خلو ربي الحمد لله بله كبت عاد كدحنا خلو ربي الحمد لله بله كم اول نجن داته الحمد لله بله بكل جزاء الحمد لله في الدنيا والحمد لله في الاخره ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل امر ذيبال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن كم ترسو صلى الله عليه وسلم دبالي لخوان أي خن نجر سرح سرحك الجمر وخلهها ببسم الله الكريت الجمره اذا نجرز اقطع مالتيو اقطع كاتها مالتيو عمل ناقص شيء ضائع شيء لا يصلح مالتيو فقبل يا مسلم يا عبد الله على كل عمل بسم الله قبل ان تأكل قل بسم الله انت ود اي دخونك انت باري انتجز انا يا رب دخونك لخوان نجرك الجمر كلها ببسم الله الكجمر كلنا جاك تبل بسم الله الكاجمر نمتعي مني الطعام من زي وي زي بالعزيز فاطر ربي من ذهابك بذي حيل نتك ربي نب دخون أي كم تمارايت خون كا مرملا بسم الله الكاجمر أستيو حاجز ذبه كان خلفك كا نب جزاه خطاع الله الكاجمر لأن هو الذي يسرلك هذا البيت أستيو جزات رب سهل لك كندي سبأ لو نبرو كندي كتم رعاو خلقابي بسم الله الكاجمر نفس بيتهاخذ الرحب كل خابي بسم الله الكاجمر لأن الذي هو الذي خلق الزوجة وأبها لك اصير بي نعاق ولا سيتفرير الكا اصير ما أفكير الكان عابتي قال نأخذ الرهابة بسم الله الكاجمر في <صفيق> كل عمل تبدأ تعمله أو تفعله تقول بسم الله أبدأ به ببسم الله إذا لخنا يخن جسم فأنت لا تستطيع أن تبدأ عملًا يغضب الله تعالى بسم الله هر يخدم الدنيا حدا سكر خيد كله بسم الله اله لجمر هر الدنيا حدا سب مستخسرت خيد كله بسم الله اله هر الدنيا حدا سب خيد كله بسم الله اله لجمر منتاي مو اذا في طراناي ودي سبا وشتو سلا دلا بفلاقه ايمان حدا سب اذا غير فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه من الله بسم الله كم من متئنا؟ والله هو الإله المعبود في كونه وتربخه خاصيتك تكذزار قبوه والشيء يبزع عالم تكذزار قبوه ومعنى معبود أنه يطاع فيما يأمر به وينهى فيما نهى عنه أنت معمود ما لتك أنت مالتيو أبتربنا أززكك خطر الكب أبتربنا حقا أبتربك خطر حقا ابتديد فطوبة ان خي تركب جميع لكل ما يحبه الله ويرضاه تا عبادة مالتكو تاي مالتيا تا مسقاد موتسام وزكاة مهاب حاج مالت راح يكونن انتا ايدا اني تا عبادة مالت, مالت دخنا يخن قال يخون ويقبرا وسرح يخن, يخن. رقهد دخنا يخون شفون دخنا يخون كل نجر رب الفطوب سرح عبادة باهي لو تسوع اذا انك نجمر كلا نقول انتين لان نجمر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي آمنت به ربا وإلهًا والذي عهدته أن أطيعه فيما أمرني فيه وأنتهي فيما نهاني عنه كجمر كله أوه أنت ربي بساعة أطول كان لخنا بخاء عهدي أطول لخنا بخاخ ربي بخاخ إله ناتي كمان كذا أكاد قب أني كما بتدعزز كاني أخر كب أبتدخل كالك كأوري حيث أخنا ببسم الله إله كبخة جمران لخم وسيخ هذه فطار ذي صبحن جوه ابي يوم القيامه كلمه تكتب كحساب ريبورت خون وصب صعب كتقرب انت لا تصبو غيركا بتصبو كفديك انت دا حما غيركا بتحماكا كعاقبكا صبحن جوه اوين هذا توكم بالكل هنا فبزمنيا دي بسم الله النا نجمع انت بسم الله لكن انت راح با طيبتين انت دع وسيا وسيها الرحمن الرحيم رحمان ها على وزن فعلاني يبلو عرب السخاني ناي رحم ناي رحمة دهب نجر كمخاني كم والرحيم كان زيادة رحمة خاصة ناي مؤمنين دخنتي يبلو علماء رحمهم الله تعالى فلذلك انتعلوا الله تعالى في حديث في حديث القدسي انا الرحمن خلقت الرحمة وشرقت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته انا الرحمن إذا رحمت بالكبت شمئي، إن داب بله بيع اللهو، رحم على تكاني بتسبك، إتهم كربان خنو بتسبك، إيه، ساتوم، نعائم تدا، كم تدق بامجيركا، ما هي بيرخ خب، فلسيمكا، سبحان جوه، نبتاع رحم خب صحة إيه بالله ربي، إن تدا قاريز كيوم، إن تدا قاريز كا بتسبك خاني. أنا خاكم ترحمك ناس خا ربي لنتذكر دائما بسم الله كم بكلنا أبواب الرحمة مفتوحة لنا نرفع عيدين إلى السماء ها؟ ونقول يا رب رحمك يا رب رحمك يا رب رحمك تجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم تجاوز عن ذنوبنا أنت ربنا رحمك إذا نبلنا كن جمراللنا <سؤال> خلوا جزيء الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى رحمن الدنيا نيزد الدنيا زية رحمن الله تعالى ورحيم الآخرة ابن آخرا ما رحيم نخنير بالمؤمنين رؤوف نخنير طيب الرحمن الرحيم الرحمن نقول كابتا رحيم زيادة عبل معناتهم. الله بلا معنى تهب مخنيات أمه رحماني لله نبزحن قد التقليل عدد الذين يشملهم الرحمة كثير قال فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والكافر عبد الدنيا تريخها يوه رحماني ربي نمؤمن رحمان له نعاسي يتيح مقفر حسرح زينا أخون مستيقون ولا خالق رحمة غير لله ربي ونكافر رحمة غير لله ربي لكن الساته ما يفعله توانز رحمه يرزق, يرزق من امن به ومن لم يقوم به نازل كافر لله ينقر يباله رزقه كل عنده بقه يباله ومع ذلك يقفره ويعفو عن كتير نبوزه نقر كه عافو عنده بلخله ومع ذلك الكافر يفوتره اذا عبد الدنيا تريين ايو اتا رحمن تشمل كتيرا في الدنيا ها؟ ب... ب... نخلو فتورات ناتو رحمن يربله ولا يؤمنوا ولا يكفروا كل جزير رحمة بمر رزقي مطر نبات صحاي هواء اه ينفسوا له ولكن في الاخرة نماني رحيم بالمؤمنين فقط اه ابدا اخرة تروح نؤمنين رحيم فالكفار والمشركون متروضون من رحمة الله اذا كفار لغنو اذا مشركين لغنو كابترحمنا يا رب تسوي قوم يوم تصبح نقوم رقبوا بقى يوم القيامة إذن اب ذا الدنيا حيبوا مالت ربي زاد الدنيا ندفتوا واهب ندسألوا يبوا نربي نتدأمونه بذا الدنيا نتدكفر ونيبوا اب ذا الدنيا ها؟ نعود عبده يخل نتي نحجر يخل نامني ولا نمسكل يخل ولا نخالق دعبده رزق بوله ربي اب آخرا لكن بالمؤمنين رؤوف الرحيم ترح نمؤمنين يا اذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابي امولك القرآن كنجزة تذكرة اندحرين لنا بسم الله الرحمن الرحيم القرآن 200 عصة تذكره جزية تذكرة القرآن كله 200 عصة سرح حتى سرح سخاني براءة بالك سورة التوبة بالال سأقرأها بسم الله دي بالله أما كلن كان الآيات أم بسم الله الرحمن الرحيم الجمرة فلذلك القرآن ميتن على سر السجدي كل سورة جمر كلها إذا بسم الله الرحمن الرحيم تبلا لكن كم كل القرآن ميتن على سر السج تذكر هذا الله كتب سورة تبسم الله كتب فاتحة لكن حد كتب شعاع الآيات ناي ربي تذكر أنا سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم حتى آية خبقاتة كم أول إذا بسم الله الرحمن الرحيم تبل جزء من الآية وكاني جمفر كب آياء كب سورة النبل كم تربي تذكره دي انتيلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم طيب إذا بسم الله كنزار كلنا حجي أفاتحات الكتاب مالتي. فاتحة الكتاب مالتكا سورة الفاتحة مالتبنا سورة الفاتحة بزوح شمال لو حاجي نيقزي محل��고 حاد عصرت الخوونك نذكر دي كم دا ماينا يقره الفاتحة تسوع قطر أخلطي أم الكتاب تسوع قطر سلسطي أم القرآن تسوع قطر رباتي الحمد لله تسوع أم القرآن تسوع والسمع المتاني تسوع والقرآن العظيم تسوع وسورة الحمد تسوع وسورة السال تسوع الشفاء دبلو الله الرؤيا دبلو الله أساس القرآن دبلو الواقع دبلو الله الكافية دبلو الله وسورة السراء والكثر دبلوا الله زين قصيرة على سطح مشهد كان دفلا تي الفاتحة وام الكتاب وام القرآن أم القرآن كين كركبة خلوها تنعيات ناتا شو عت زا سورة زي أدماني أم مكة <تصفيق> كلهم علماء أجمعهم أجمعهم إذا سرازي هذه ام أما كوريدة وتنك دماني عسر الحموضة تنك على حيزاته تقول له خلاه حرف ناتا دماني ميتين ثلاثة ميت عسران سلسة حرف حيزال كما قلنا فريتنا الفاتحة نيمك يا خم غنى لأنو ربي عب سورة الحجر ولقد أتيناك سبعا من المثانيل ها والسبع المثانين كم تحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تذكره وتيته القرآن والسبع المثانين تذكره كم تحاديث بزمن خنازف ريتنا زئاء سورة زئاء عبا سورة دخانات دعابة القرآن كل معنا عبلى حزات لله سورة الفاتحة زئاء فاتحة الكتاب كل قرآن معنا قبلين لو قبلين لو قبلين لو نبقى خمدم اللس كنذكرن ده لي كم أوان بزعمه فضل نايف سورة الفاتحة فضل ما لاتكاني تمرت غلوا وي تلع على لون عايش سورة الفاتحة بزحنا جر حديث زكير لنا كم تعب صعيد منو مع الله رضي الله تعالى عنه دبله يا أبقي زي الرسول صلى الله عليه وسلم انتيل النيلو لو علمنك أعظم سورة في القرآن أنا خلّمك ايه أعظم سورة في القرآن اني الرسول صلى الله عليه وسلم أون تارس الكمدلك نعم هي الحمد لله رب العالمين هي السبعة المثنى والقرآن العظيم الذي أوديه أبو زقاني أبنى رواياني حديث بخاري أبدأ أصحح الكتب بعد كتاب الله تعالى إذا حديث أمزيع تا مالتيو انت رسول الله صلى الله عليه وسلم تداه بيت قران وي تداه كان نيركا انتي دا الله هو سادو تالحمد لله رب العالمين يا تبل هي السبع المثاني كم ترب تذكروا سبع المثاني تبهنسه والقرآن العظيم الساعه قران العظيم كا والذي اتيته تربد هب النعاي كم هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبي ابن كعب حرج زي صويعو قداسه قاعد و أبيك أني أي من صلوا من رسول مخني أتوب سلاس لكن تأسر حسر حسر عبيره قلت في ودواء هو انت إن داخل كيلك هطوا عكا خلقوا دي مساحان أنت أبيلو أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقني ري لم تسمع قوله تعالى ها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحيكم لت أي سمعك هاي الأخير أو أتم زي آمنكم سبات إن دحوا رسول الله صويعكم نأو تدخلكم قل تفكم كيدو ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينهتي ما هيوتكم طمكم لتوعكم لذلك وي كومون سو كومو سولو كلاغيزي ايدغم نيلو اني لارجو ان لا اخرج من الباب المسجد حتى تعلم س... حتى تعلمك اعظم صوره باري إن شاء الله كم زميس قلت يا أخي وتسأه خلق لهم معتقد بزعم زين أنا يمسكين هي وتسأه خلقه إتادعى به صورة تعلمك إله حتى تعلم صورة ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها كم زميس قلت يا أخي وتسأه خلقه كم ولا بإنجيل كم أدى ورده ولا في القرآن بقرآن كم ها بعد ما سلدي ورداه اسا كي بدا مسك زي اخو تصا خلهو يعلم رسول الله صلى الله عليه رس الكمز مشل كا وعده نير و... و... كيف إذا كتس... كان يركايلو وكيف تحت الصلاه كتصيرات كتجمر الكلهه تاعك تايلو فقال عليه الحمد لله رب العالمين حتى اتى على الحمد لله رب العالمين قريء لقسطها مجد الرشوة ولا دار لنا من تبل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المطاني والقرآن العظيم الذي أعطيت بارزة على عباد سورة زئة تاسبع المطاني زئة عظيم قرآن دخنت ربنا عيدها بني إله إذا قال أي فاد كم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواية أتحب أن أعلمك صورة لم تنزل لا في التورة ولا في الإنجل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها قلت بلى يا رسول الله إني لا أرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها كم تعانت ويد بولو تع... كم أغير أبصر... أبصحيح المسلم صحيح البخاري إذ خلنا قلت تذكر الله مالتي طيب كم اونا هنا بسعيد الخضري كم تروى مسلم درويو دي نقارنة حدا اصحاب رضوان الله تعالى عليهم والسيوم كان مدينة بكاركايدو ابحاد حد عدم الزيوم بل عندو هاونا طبلوهم بالعاقل لكنتي لكني رئيسنا الكابيلة دي نبرة بتبوتاتي اتحالفين اي تبوتات دي نبرة انكربت نسيخات نخيساتو كفوسو دي اليوم وفواس مسانو قدتم رقيادة اللي كم دركس نبجاكم دي نعويل هادنا جر كهاب هنا يعني مقابلنا عايزنا جرزي نقبل الكمسة اندحبنا عليهم كم هنا علماهم بعدها هادنا كمتم صحابة سيو روب الفاتحة جيرو مسكرا قالوا ذي سبزي زي كم ذخولوا سمنا عنكر بيت نت أخوي دهريو سلا سادة أخلاه أتاله كأباجع هيبمام نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم تملسهم صحابة قالي سامولو والسمكة سامي عم كابل عقبة حزوم من كلنا رسل متيوم الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يدرك أنها رقية اقسم وضرب لبيسهم بارك استماغلوه تنتعلمه نعيون حريتكم تنتكم هابوني يا خوهميلوام رسل الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وعندما وعنده جبريل إذا سمع نقيدا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأت النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر بنوريد كأوتيتهما لم يأتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخاتم وخواتم سورة البقرة ولن تقرأ حرفا منهما إلا أتته وهذا لفظ النسائي إذا خلال النساء انت هاي بلالو كم تيبنى حباس دراويلنا جبريل بس رسول صلى الله عليه وسلم كلو بسماء دمس سميعو رسو حفا بلو اللعب ترايه ملك كم سماي كوان هو نرسول الله صلى الله عليه وسلم زمالك زمالك عبشر بكل التم ابراتي اه تواهيب كهندن لخا كمأن اي تواهبن الساكاني تفاتحة الكتاب تقول انت كم وقت اتنى ما قرا غير له آيتين اسند ماني كم ان كالسبت واهيبو يفلتنيو الى درسه صلى الله عليه وسلم بشير كم ابونا ابو ريرا رضي الله تعالى بلنا من سلى سلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج سلاة أي غير تام إلنا رسول صلى الله عليه وسلم حدثب سلاة اندحوا ساقدو أمو الفاتحة اندحوا ديك ألي إلا إتاء سلاة كو خداج, خداج خداج مالة ماني مالتي طيب فقد أطلق فيه لفظ السلاة والمراد القراءة كمون تريخيو أو كنت فاتي حاجة بحجي الرسول صلى الله عليه وسلم من سل صلاة نيله فغدا أطلق لفظ الصلاة والمناد القرآن كم تربت بلنا في سورة الإسراء ولا تجهر بسلاتك ولا تخفت بها وابتغي بين ذلك السبيلة يتي بنسخها ويتوب لو تقدر صلاة وين مات الرسكة تتحطه أنتي إذا ما أنا وما كلا وجبروه أنتي مالتي صلاتك إحنا بزنحريلنا إذا بتقرآن كاملة كم أول كم تبصحيحا إذا نجرز الدوردة بزح كم ده أمسالة معنا قلنا كم أول إذا أنتي ردعنا إتاسالات راعيرو كنا تا حدا إتاع الفاتحة مغرق ومغنا Yagirde ete akhoyinu, rukunkun muhanna filinna, ete salat kın kad fayabilin lan. Hal hal Rabbi, naza salat bil kalbin qur'an malutu kowin. Hal hal giz yaa, qur'an kubil kaluduman, salat malutu. Kam tana abdudu belen nam, surat al-Isra'a amkala ayah, wa qur'an al-fajri, inna qur'an al-fajri, kana mashhuda. Ente malutu, qur'an al-fajri, salat al-fajri malutu. Ete salat al-fajri, kum mashhud ya Eju. Mashhud malutu, ente malutu, melaik kanayi. ليل وملائكة النهار يتعاقبون هذه السلام هذا باتفاق العلماء إذن الحمد لله رب العالمين زي أفضل ناشرة الفاتحة حتى أتقل لنا عجيت الفاتحة حتى أتجمر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كم تنبالنا يا دخون أي تخون السلام من أي باء أي تتكى كم تربدوا له، أم حديث القرسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، نصفين، ولعبد ما سأل. ذا صلاتكم أمم كين أبتموا جباياناتين بكلتا مغيلة يا، فرك فركين، عاي فركين عاي فركنا عليه بيا ولا الله، وتناتي برياك أن تحت حجز حدي حديث التاين لنا الله، فإذا قال العبد. الحمد لله تاسلا تكلت أنا بقول تخمغ لربنا تناه بترفاتحة جميلة الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حميدا يا عبدي تناهت رب تود سبالي عند عز خلو الحمد لله رب العالمين دخلوا رب بالسلو حميدا يا مسجدني انت قب أي ربي يبني ايه نعم كل مسجنا يجير الله ايوه الحمد لله رب العالمين يبلغ لهم على تي طيب الحمد لله رب العالمين ها؟ ربي كله أمسكاني رعيه بني الله طيب وإذا قال الرحمن الرحيم امتنع الرحمن الرحيم لخ قال عز وجل اثنى علي عبدي اتي تقبل أن مسكنه بالنّي، فإذا قال مالك يوم الدين، تذكر كله مالك يوم الدين دحريله، مجدنى عبدي، أبت تقول بقى أنه غير اللي. ماجي. فإذا قال عبد إيا كن عبد ويا قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبد ولعبد مسأل إنتنا إيا كان عبدنا خبجك خلاه إن قزائنا خبخبجك قال ح حجزاين حتى إننا ندحريله إذا أمم جين أبتمم جبارين باريكاني إثنا حتى إذا قال هدى السرات المستقيم سرات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ندحريله يحنا خمسين عام سلّي قال مسلا انتاي بالربي هذا لعبدي ولعبي ما سأل إذا انتا ردّا أنما مالتوا تا سلّات أممّعون أممّمّعبرياناتي أبكلت ما قيل يا قبل كلّه ربي نعو نتا سلّاتها يكون أنا كنت أقول ترى بتاع الفاتي حايلو كل النجار ما تسلّي الوضع للربّي بيز خمسين مخنيات كاني ها السلا تباهي أبزاه بسم الله الرحمن الرحيم تمسى لست أشمت من سيرنا قدام أيتي شمسات أتنا الله وخلع أيتي شمسات الرحمن وصفيت أيتي شمسات الرحيم وزخ عن ربي صوّلك ونن يعني تكرار قبلنا دعاء جمل ربي نقول حد حنسا كم زمسيكا الله شماء يربي الرحمن شو منا يا ربي والرحيم شو منا يا ربي أبحنت عليها خمسين بسم الله خمسين خمسين لا خلو تفاه على معنى خمدلو اللو خل رد دي صغير صغير أيم صغير أيم صغير على لنا ديت كم صوين صوين ربي أيام أيام صوين ها نرى كل جزيء تفاهة معنا خد كم مخلو لأن المتكلم منيو الله تعالى سبحانه وتعالى ولذلك فهو يدعو اللف في مكانه الصحيح وفي معناه الصحيح ترزارد اللو منيو هذا ربي سلسلة ربي صويرة سالسة شم دعاء قموا إلى أي مكان يعني ترى يعني أتي دعوة أوكال أبتدي دعوة دور. بسم الله الرحمن الرحيم كن برك لنا الصو استعان بقدرة الله تعالى حين نبدأ فعل الأشياء ده بسم الله كن لنا كن كن جنب برك لنا حاجة كبر ربي نبي خد يخون نجار كن جبر صراحة حاجة كبر ربينا حاتت بسم الله الرحمن الرحيم نحن خمس خينا معناها، أب ها؟ أبسم له، الحمد لله خاني، كان معنا تبننا مالتي، الرحمن الرحيم تبنى الصفات حمتي تبنى، تقديم الشكر لله بكل أسمائه وصفاته العلى، يتمسقانى كلنا بربي. تمت سألو الله خانه قد تحقق ستحطة لسفانيحك رحمه خمدخانه رحمه خمدخانه رحمه خمدخانه و لاكو الله الكه جميلك رحمه يا رب هتصبح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كتمت سألو الله لكن ربي كل شكر كل ثناء كل اه دقبو نعوه خمدخانه فليتك إذي تفعله له معنى أبك لت ديان هيبه خمدخانه كتفاله طالك كم قون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يدخل الجنه احدكم بعمله الا أن يعني قالوا حتى انت يا رسول الله الا ان يتغمدك الله برحمته حدثكوا بصرح عبد الله انتوني و هو دسكم بصرح بجنه انتوني و الرسول صلى الله عليه وسلم انت اللهم صحابه قالوا حتى انت يا رسول الله قال حتى انا ولعنوني تاعا بترحمنا يا ربي تاعتو. سلذي يترحمها الرحمن الرحيم. نتايم معناه خم خن خن ضروري خي نوري كمالتي. طيب. تابا بسم الله الرحمن الرحيم تب المتعة دلها. باب كنت كفت الله خلناي يا ربي. ولا ق عاسيا تخونا ولا ق زروب زحتها اللي وننا. يترحمنا يا ربي فلتنا ببسم الله اننا نجمر كاب كلنا قر كحقنا كاب كلو بركادر لوخ بنام بسم الله نربي لكن الرحمن الرحيم الفاتحه مستشمر ربي تاسرتيا يعني ربي نبل الله نبل الرحمن نبل الرحيم نبل الحمد لله رب العالمين الله تذكرا رب تذكرا الرحمن الرحيم مش انا حراي يعني. طيب رب تهم فكن بالكلنا والله سبحانه وتعالى رب للمؤمن ورب للكافر ورب للم... للعاسي ورب للمطيع للمتيع إترى الله تعالى قو رب نايت مؤميني ورب نايت كافري ورب نايت طاعة قبري ورب نايت معاسي قبري فهو الذي سنعاهم جميعا الى الوجود والسيخة ربي كل خلهم نفذي علم زمسي وامدلو ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته بيت رحمانة يخال رب نخلوا مؤمن يخلوا وكافر يخلوا متعين يخلوا عاسين يخلوا رزقنا تنعمنا وليس بما يستحقون انت هنا بيت القبو ما يكون لبا دوله ربي بيت رحمانة يخلوا رب نبا دوله فالشمس تشرق على المؤمن والكافر صحيك كت... كلا المؤمن رح يكون لتتفلص هل لتتكافر ياهتم والصوم لا تحجب أشاغتها عن الكافر ولا تبرحانه يخلوا ولا تمؤتى نتكافر اي مكان اي تبليل يعني تعطيها ولا نتمو من ترحكي مكان والمطر ينزل على من يعبد الله ومن يعبد الاوثان اتماك ورد كله نتوم انسسا دقزو ولا نتوم اوثان دقزو ربي مائك القلومن اذا كلنا قرزي برحمائي اتحوى يتنفسه من قال لا اله الا الله ومن يقولها اتلا اله الا الله دي بلدله نفاس كم ربي وصل له غير النفاس على له اثنين ابلاد اللون نفاس يهبل له وكل الأعمال التي هي من عطاء الله من الروببية هي ادخل له الأعمال اللبز الدنيا كم ترحمنا ربي بعدين دا روببية ربنا كل سنة نخلي نخليه بله رب للجميع لمن أتعه ومن عصاه لكن نتي تبعد بله ربي بترحمه وقبله نتي عاصد أخوان أخوان أخوان سمحن أخوان وما يعاقبوا وهذه الرحمة تستوجب الشكر إذا الرحمة أخوان نربي خنا نمس قلق بأن الحمد ومالت الشكر أخوان كله قل قل قل كيف شكر لله علي قلت الحمد أخوان زي أنا دعاب له لمعنى ركب مالتي الحمد لله فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته ومحمود لنعمه الله تعالى يقول بغسلو لخينا الحمد نبو نشمو يخون نتي أوصاف ناتي يخون نتي نعمه بالنادر الله يخون نتي رحمه بالنادر الله يخون نتي كتاب وريد للنادر الله يخون نخلنا جار خالقنا للنادر الله حمد والشكر يقول بو وزياد ما أب كلمة الحمد لله سب بغال كا ويقعاني بحام وكان يرد نخون كما يقول كندي سب الله بلغاء يعني أنا يكالات كندينا قد خافتو، ها؟ نحنا لكن كلا الجير ربي دعوة. تعرف تجيب الشكر خطبة بس الحمد لله اللي بعده تدليك، ها؟ أمبر ما بدخلتنا يا كندي سمعت لو كندينا قد سون أقول الدعاء والثناء دي كندينا أنا مزاحت كأني كل التقالات كن الزاربدي نخيل بس المخنعة دي الحمد لله. كلا الجير رب دخلها نعاء خاني لو كل ود سبنا ما عرف إكبره أجزع على ديا. الحمد لله جزاء رسول ربي. يقبه ومالته ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد دائما حامدا كم من ربنا مسكنه الحمد لله نبلغ كم تدع علمنا ربي كم يجيرنا كم نمسكنه نخل دائما الله محمود فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق لنا مجبات الحمد كم من عنا وفتار نتدع مسكن نعود كانوا مسكنوا رقباء أبو زح النعام خلق لنا السماوات والأرض وأوجد لنا الماء والهواء لا سماعين مريتين من أبزع على مبونا عدم ممسوه فتيرواه نعنق ممس أنا أبزع عدم ممسوه فتير الله ووضع في الأرض أقوار رقباء نهوت ذا الدلاله إلى يوم القيامة حد سماع يقبل الله وحد سماع يوسخ الله فهذه نعمة يستحق الحمد عليه الله تعالى جل جلاله إذا خلنا جاء ذخنوا يقول لنا أبزي عالم دلو كد مودي سم مفتارو نازين عقود قبو أن ودي سم دي حقز كلنا جاء فاتير للو بازمخ نيازمان ربي الحمد لله كنبلو قباء النام بازمخ نيازمان الحمد لله كنبلو قباء النامالتي بل إنا عطاء الله بل إنا عطاء إله للإنسان يعطيه نعمة بمجرد أن يخلق في رحم أمه بل انتنا رياب بالله يوم والنسب كله نقر كأمي ممسوه أبزع عالم كله نعمة ربي خالق له أبتي رحم نقوال نسيتي أبتي أب كبدي رحم دبها البوتا أو, أو كفتر كله كأمي ممتوه ربنا كلنا جر أو هاي اللي أدى لي لسنه نعود خون نجري خون ولا خالق نجر نعود حلو هذا خلت هذا قطات خون كم زم ما يوشت غير وذلوا كسعت شعته رح نبذ الدنيا رواتسو كاسعت هم عاتر وصل الله ربي كلنا جر أسر رب الدليل له هذا قال ع كم ترى حسني لا نبذ الدنيا خمسة دماني ماني كارتة ثمنية دماني لبن اب كزي قري وعيد دبله أبغي زي هارور زحل دبله ربي تب تب تقابلوا بمجرد قول عوزيو إستهابوا كم زبون با بيدك عادي خلاص أنا كم خفت تبلا تهضب كم خفت يبلوكون عصا تقب إذا نجرزها ربي الحمد لله كنوا بلق بعنا بل مجرد قول عزي يتردعة وكان تتمتوب دحر ذلك تقابلوا إذا بنا زي عدمني بعلى تعنص سبحان الله جلل جلاله دخلنا جرز النعمة دهابين الحمد لله نقولك بعنا الحمد لله وهي النعمة موجودة في الكون قبل وجود الإنسان الحمد لله نقرأ يخد النعمة أبزد الدنيا غير وضلا ربي كان مودسم مفترض أبزد الدنيا فالشمس تعطى الدف والحياة للأرض زاس زاس حي وكان زاس حي نزامرز يا أبنائي حياة اكتبها عدل تبع كم هو المقال كتبها بني حاده قنزب دولار كفرنالو ينفلت ولا ريال همنا ينفلت نزلنا قرزي ربط رحيو دبنا بل ايد والدسام كمان اوتوت يقولون زا ساعة زياء خوصها يتبلي نخات صحي زا ساعة زياء كعربة يتبلي ينزل من السماء دون ان يكون لك جهد كم قو انت ما يكورد كله هذا از اتواتنا ايدناتنا يلن ولو والهواء موجود اي ايروين افزا عالم دلو لتنفس بدي حالنا جرنا هنا مخفلنا بدي كيلتنا بل اتي ثمرة خل الأرض دوسي زرعه من زرعنا اليوم وتمام ستره تقولنا جد قد دلوا بل اتليت خمان كاترين بنتها مع بنتها مع رالف هاد ما تساعدهن لو ما أنت ودسب كنكس كتس عبسلحو خايد إذا خلنا جرنا مع الحمد لله كبه الرب كبه لا إله إلا الله, الله اذا خلو نقر نعمة الحمد لله كبهالي قبوه ربي اذا خلو نقر نحن الحمد لله مرهو خلقه دحريقه انت حتقبر قباءة كامالتي دحريقه نابكالا اه تحلف انت حرقونك اذا خلو نقر ربي بعلو خباءة كامالك اسخاء الحمد لله الكامال رب العالمين انتي معنا اخوة مخانا كترداء الله كاماتي اذا خلو النعمار تذكر كوه الحمد لله الذي وهبنا لنا بنعمته هذه الايات شمس يخون قمر يخون هايير يخون هواء يخون زرع يخون كل انا قرأت يخون كلك دليل على قوة وعظمة الله تعالى الذي اوجدها اذا خلو النعمار يخلنا انا من نذكر قبانا نربخ نذكر قبانا فالشمس تشرق في الصباح صحيت فتذكرنا بإعجاز الخالق وعجز المخلوق اتكيلتنا يا رب تذكرنا اتي دخمتنا يفطور تذكرنا وتغيب في المساء بمشيك أتعرب لتذكرنا بعدمة الخالق وتعاقب الليل والنهار أمامنا كل يوم يعلمنا كيف نلتفت ونفيق اتي لا يتم دقامات أطلع دقامات أراد اللواء أبتن معنا نريئنا لنا ازخاني كنا بتدكسني اذا اللقنا نبقى رابر اتمايا امكن ما حينينا وردان له اذا خلونا قرز له تعالى السيخة اخجزاء معوته راح يخسجد معوته راح يخحطت دجبو. ما يورد تفعلها لها عينة فريم ليمون ما تساط كلا برتقان شكور الزبيب عينة كم حادم أي مسيو تفعل لي يا حبري تفعل يا طعمي يسقى بما إن واحد كم ترى بدوله لكن تفعل لي عينت أبي حبري يخون أبي طعمه إيجاب الله نخونه يخوننا إن عمن غير بقصيرنا دودا في ذلك بلا نهاية الله لا تعد ولا تحصى بسنا قرزة قصر حذرنا قصر وإلا أم بشر الشوخ بس هاي كم وإن تعد نعمة الله لا تحسوها اثنين هباتنا يا ربكو محير ليتم اسمعها تقول سيركم كتبات صحبه الحمد لله لانه وضع في نفوسنا الايمان الفطري ثم ايده بايمان عقلي ثم ايده باياته في كونه في بشره الحمد لله ربي مؤمن غير الله اتفتنا السليم دخونا غير الله بايمان هبنا كم اون بايمان من تقبله الجبر لنا الحمد لله كم أول تأياتك معنا نري أدلنا دهبنا نتإيماننا ااا ترىكم إلا أوهن نتصل نربي الحمد لله نقوله كم أول ربي ترىكم جرى جد فلان أنزل لنا الكتب دمرحنا جايدلاين ابننا ها كم أول لنتذكر المرح رسالات سديد هو كما جاء رقمنا كم مسجله الصخ مخالقنا الصخ مخارثارينا نعوذ طرح كم نعوذ سديد رب سديدنا اذا انا الذي خلقتكم فاعبدوني ولا تشركوا شيئا اذا نذكر زخلوا مغباود مادي الحمد لله لرب فالله تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا ولا يفد يلو أحد على أحد إلا بالتقوا فكلنا خلق متساوون أمام الله جل جلاله ربي نخلو النسب مع رجل يعذني جلزفتيرو نتحدث أحيه هون نتحدث أحيه كلون نخلو النسب مع رجل يعذني لكن أمتعنا نفعل لم صوت لا فضل على أحد إلا بالتقوا بتبي والحق سبحانه وتعالى يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا ربي الحمد لله نولد لنا حتى نجر كمان يدلين انتينا نحن هنا يصير بيننا دلو بني مقابل فلذلك الحمد للهكم لجبننا والله سبحانه وتعالى في عطائه يجب ان يحب أن يطلب منه الإنسان وأن يدعوه وأن يستعين به رب صانبت الحمد لله اكتب الكلخاء نعوقت حتو نعوقت لمونو يدفتو نعوق هو حاجز تحادت الصين دفعته ها و... ووادسبن دحر حتحادو خدك دايجبرود دسب دحر حن حاجات حادت كايو كدا ما ينجر قصرة هاد ليك دحر هاد كند وصلنا قصرة قبل كده تمر رخابو أبريسيو ممكن ده سايبلو دوبل من رخبك نعوه تضوك تبوله لكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح ليلا ونهار دائما فأنت بين يديه عندما تريد لكن رب قدريه اللقاء إسخاب دلليك جزيه خطره بديك وطره وترفع يدك إلى السماء إذ كترحنا عليه السماء يحفى بلك وتدعو وقت ما تحب أبتدالها جزيه دعا تقبر وتسأل الله ما تشاء تدالها ينقر تحتوه فيعطيك ما تريده إن كان خيرا لك تدلت خير نعاها دخولي تدحت تكايوب بكا ويمنع عنك ما تريده إن كان شرا لك قم اون خلك لا ربي نعاها ديتاكم قم اون فاليتو اسخاتبو ربي تلمونان لها لكن نعاها حماق قم اون سلم فاليتا رب خاني حاسا تدحت تكايوب بكا كم تربيدوا القرآن وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنما داخرين. أبصرت قاصر. أنت يا ربي؟ وقال ربكم مدعي. أوه أتم. نتي برايو. نعلم منه. ها؟ أستجب لكم. أنا أخاد لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. توم. نعلم منه. نخبره ذلوا. سيدخلون جهنما داخرين. جهنم كيف كاتواه؟ كم أونا كلا عيانا لنا ربي؟ وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرتدون. أبسلت بقرة. ومحمد محمد إن دحومت برينتي بزعبا حيد ثمخة. كل ما جربيه عبد خن نجر كزارب كل الدحركم زي له مخا كقل كبز باللو يسالو ذا كماذا ينفق قل العفو انتك نبينا الى مخا تخلو كبز يسألونك عن المحيدي قل هو هذا بزعبني نبداو اي... نذكر سيدنا محمد بزعبو خا تخلو تجي تتقربوان اي... حماغي ابل لكن واذا سالك عبادي عني نحن لا بزعباي حايتو مخالب قول الله يبولون الله تعالى أن الرسول انت دائلوه فإني قريب أنا نبقاتهم قرباء ذلك أجيب دعوة الداعي نتيد حتى تنين نترين لما ننبوه إذا دعاني نعايت راحا عند ها لمينو فليستجيبوا لي أبتدأ أزادكم يمسؤوا وليؤميني ببقى يؤمنوا لعلهم يرشدون أبتخونه ما قدي أبتدأ عود الله ما قدي حمانتي والحمد لله كم بالكلنا كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكمال الله وعطائه يأتي الحمد لله مالت كاني يتدرب بزقبق أو مزقاني ها كم تزقبق أو كالت أسا كل حيزته ب بملحست تبعلك كونت إذا الحمد لله انتي ده أبجيب راوي أبلي ببسيحة أبتجيب راوي أكلات كتره يقبق أعمالتي فلازي إتال الحمد لله بقبلنا كل إنا كل هوتنا خير على الناس الحمد لله تعطينا مزيد من النعم الله مستحقا لقوله تبارك وتعالى وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لازلناكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سورة إبراهيم كم تربت بنا أب سورة إبراهيم انتهى أما سكينكم من نعيم زيادة خبكم انتهى بعى كثيركم كي إتعاذمنا تكو شديديو برتعيو صباحنا جوخد رخبوه خمالةيو إننا لو استعرضنا حياتنا كلها فكل حركة فيها تقتدي الحمد إذا هواتنا دحداء عرنا رئينا يا أبت نفسنا ها وكم تربد وفي أنفسكم أفلاتم سيرون أبدي هواتنا لكم سي عتري وانهم خم. إتأنبس خمسة عتري وانهم خم. إسكن عذر أي أحد زانا كسع كالنمس قال اخنبو قبقنا لربي عندما ننام ويأخذه الله سبحانه وتعالى أرواحنا كن موت كان لنا كن نكس كان ربي تاروحنا على الشيخ يزواد ثم يردها إلينا عندما نستيكث كن تسكن لخاته هوتنا الملسلنا كم تربيد بولو عن القرآن الله يتوفى لأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إتاه هوتكم ربي يدعب الله لتادموتات كم قلت ذاك إساد الله معاراة ذاك إساد الله هوت السائد رب تنفس حزوها دلو فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى نتا معالتا ناخلتا هوت حزوه أبو يترفا إتا حتي جينا معالتا ناخلت دللا دماني نمتا هوت جسد نيود سبي ملسا إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون إذن أقول ذلك حدا ملكتنا يربي نتنبك أسب إتحسابناتهم من أنت كسرحوا نربي دي قبوة وخبوة إذن أقول ذلك نربي دي خمس وخمسكنوا إتام ديك أسومة الساوى من ترحيل أيها وهكذا مجرد استيقاظ من النوم نعمة من الله كابتا ديك أسومة الساوى نعمة نيربي نربي ختمسكنوا قباك وأنه سبحانه وتعالى رد عليك روحك تربي خاء تعالى هواتنا دمال سلاده له وهذا رد يستجب الحمد إذن رد خ... إذن من لاحسنه هوات زد ماني كان مسجولا ربي قباءنا وإذا قمنا من السرير فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا القدرة على الحركة ترح كمتا من بربارك يكونا خمان كمتا عرفنا برد الله نخونا وردوان من يكون لدينا ربي نازن أقار زد ماني ربي خاء خان مسجولا قباءنا ولو لا عطاهم أستطعنا أن نقوم بذكرنا أن بدل كونرو كتب عنا بريدنا وقتساع ما خالنا لنا كندهي سب رأيهم أبتعهم دلو دل كندهي سب رأيهم عصمتال دلو ها كمانا ذكرت شعاتو الحام كمانا كل تاجر اللوم كمانا كل, اللو. كمانا كل, كمانا كل اللو. لكن إترس رعنا إيدوم نجلة جلة إتى صرحنا إجرم تطوع بالوا نجلة جلة إتى صرحنا عينه من رب تطوع لكن إذا خلنا جر هي بالكرم بي لازم نجر زقاني الحمد لله تبلو. ترى حسوني تسيكا هوت كمل يس الكرم بي ثماره بكام كم عرات وريتك ملسكان ما قرص غاخت بالأكلات والغة فإذا تناولنا طارنا فالله الذي هي لنا طعام من فضله أصي يا ربي إتريس قتني حبنا إتى بانن بالعدل لنا كم إنتاج يا مسيح. كم مزرعة تزر مزرعة يا خمتي يا مزيا كامح راس يا مزيا إتا محراسي يا خمتي يا يا ملي خاليق هو ربي خاليق هو زرات في انا صحيت الدلي وتزرات هدا تاع الدلي ماك تدلي كل هو رب عقيل هو ثم تيحنا لبنعد لنا اذن ربي نزوخلنا جرزكا الحمد لله نبلو نتربي ذهبنا إذن جرزكا جباه وإذا نزلنا إلى الطريق ترى حسني حجزي تحسينا ثبارا بنا وتنا ثماري ساتلنا كمون كم عرضنا ورينا كمون قرصنا برينا كمون إق ر بقنا ثقافة سناء نسرحنا نخ نخ نخ وصل بردي لخاب بنعمة الله تعالى ترى حسنيو خاب جزانا وصلنا ما نعي حضار وإذا ما نجزار سنما كنا وانينا كان ما كالك أسغلسي ربي زي قبلنا إذ خلنا نعمازي أم نفسنا طرحا حرينايو أم كالك هزارنا خلنا تي ملحصنا نربي دبالنا تبالنا إتحقوا كان مسكنوا خمدير خيل فريطنا الحمد لله إذ خلنا قرز الحمد لله إذ خلنا قرز حلال لقبل الله الحمد لله إلا ربي مسكننا عين ودو انيا كم ترابدو بولو انت خلق الندمة فعاسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كم ترابدو بولو حرحة حر انت ناهي خلكي لنا اتنقر ايبالنا نمين تايمو كم تدخل لنا نقر بزوح نجر. نعانا اريحين النا خمدلو دين ريقو نقر سلا دخلنا زي الحمد لله نبيل هذا الكتاب تبدأ بالحمد لله رب العالمين اذا فاتحة الكتاب الحمد لله رب الع تزرب تو عله تزربت حاضر لا الحمد لله رب العالمين قسمنا اتحقق كنبص حل لا دخلنا لكن نجي يا موسى ربي مخان خمد الحمد لله رب نعم الرب نعم العالمين لا يقول علف ربي الصوره بالضغنه عقو كله وانا حمد الله فريدك طالب بخق قتل بامانه اتي نجر صار صار كبلكه اسدخل اسد هبن فريدك اذا نجر زي ابتيناتك ماجد تخ تخد لك على تصدر راديو تخد كيد دس كتنبر. حما نجر. عالمين رب عالم مال كل دغر ابز نغا ابز عالم بجك عالم تباهل. رب العالمين كلنا خلو ربّي إتا رب بينا غاليا إتا عالمين, عالمين كا مالت كا عالم مالتيو عالم كل نجر فطور يخون نريقو يخون دين نريقو نجر افزا عالم دلو اسو نيربي كوينو ازي ربي زي الحمدلله لكا شكرناتو كم تلقوبو ايبكا تربنا قطلو ام تحكي ناتو حيزو كنك اساغس اه اتربنا اسو حدو خمو خانو فريقنا ابتي ناتو قلوهية ويكا انا مجزاتي ناوت راح تخطي الله نخنجزاء زادو نيازي اه دار اختبار كم تقبرا فلقنا نا ايمان حزنا هنكيد اتا اخيرا دار الجزاء كم تقبرا ربي نا حساب غيروا ربي فلقنا نا بربنا حادي ايمان نا قتلو اندخده نا بأطراخ انقزاء الحمد لله رب العالمين نورو الحمد لله محموده دائم ها؟ وفي الاخيرا لكن نعباده المؤمنين ها؟ كم تربي دمولهم أبتدي آخرة الحمد وإت رحب ذات دنيا كل ت ت تعود صو أبل توم الحمد لله هو كم تربدوا لب الزمر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين كم تربدوا لب الزمر الحمد لله تربي إت, إت وعدناه ذهبنا الحمد لله ربي أبزجنا على وكمور الشا ذهب إنا إذ خلز خاني ربي دماني نعمة نيتم نصرحوا صلاحة صرحوا زورهم نعم ربي أخير خاني الحمد لله ولو تم مؤمنين طرح سوري بللنا رب خاني أبكى بصورة يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أعطي جنام ساعته انتها دعوانا تمت قبرها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام اعطي كرخوا مخلومان بسلام إبهالوا وآخر دعوهم اعطي نعمة شغالهم تخون أن الحمد لله رب العالمين نتربي الحمد لله بلهم طيب تحرزي نعمين خائين ما نابر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نوح واسدات الله كابزو نوحو قتوصل نقبقا نيرو لكن نابر الرحمن الرحيم نحلف والله لا يحجب نعمه عن عن عبده في الدنيا غريتا قبقا جب... سعى الحجات من الله يعني حجيها مسيات من زي غن ما يخلت ساعتها ببلا سلذيك القارن اتقل لخو غريتا يعني حد الهابون يخو <تصفيق> والله لا تعد نعمه ولا تحسب ومع كل تقدم في الآلات الحاسبة والعقول الإلكترونية وغير ذلك فإننا لم نجد أحدا يتقدم ويقول أنا أحسد نعم الله تعالى بس في التآريتات بس خلوا بيسي وكمبيوترات تجيران دلوا أبز عالم مع ذلك حدث بس خلوا إلكترون أبز نعي مع بالعلم بس يحدلو ومع ذلك بس خلوا تنعمنا يا ربي كنديكم مخانو كنكوترو خمدين خيل نفلد تلك تجليات صفة الرحمن وصفة الرحيم وكيف دامت لنا بقاء كل ما يخدمنا في هذا الكون تنعم رحمن يا ربي وترحيم يا ربي إذن أجرز النماني كل يرد أننا رحمن ورحيمكم مخانو نزن أجرز يقصرنا كنفلط دحريون تايتمات سمالاتيو آية الرابعة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد مالك يوم الدين، نتي يوم القيامة يوم الدين نبهل نعود ملكو نعود ونمنو يوم الحساب، ها؟ السؤال حادف علي. وجزاني الحمد لله علية ربي زادني هذه أكندي شريرين اللو، ها؟ نزادني هذه أكندي زالمين اللو. أبزت الدنيا زيا كندي حماة صراحة سرح لهم إذا ما عالت زيا أصل دراز السعوة. إحنا هادم ما ربدي أبتد نزلنا جزء خلوا خلنا الصوما لك الصوان ناري نيوملقون نا إياهم وهم هانو فليتنا الحمد لله لنا إذا ما عالت حساب كم دلو ها تي لازم عالت زي حساب كم دم صفايتنا نعانا دماني إذا إزاز... كم تصب صراحة سرح دبلنا نوعنا خدتل كم تحمى تخل دبلنا تخل كنا إذا كم بس يفرتنا إتريدنا يا ربي إن ده حاتتنا ناو نزمل كذي لو سبحانه وتعالى ميز عن ربي من كل سب كحسابهم سبحانه وتعالى إزخام من رحمة الله تعالى علينا من خيراته عالم كندي حلفتي وكندي ما رحت هاجر وكندي بعالي سلطان كينهم نهزبي خندي دزلمه واللو لكن أبز الدنيا هذا نجر حسابك كيوصده هذا نجر إقام كيوصده يموتوا Ατλή, σλεδέλλε